أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة Inna kunna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 Aha, knahum innahum kanum ujiribin. Ja maha, knahum, samaa, tiwil albaa, maha, innahum, aha, dharibin. Maha, knahum, illa, bilhapti, wala, kina, ekstalahum,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 إنه هو العزيز وحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثم كالمهل يغني في البطون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم، ثم صب فوق رأسه من عذاب. خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم، ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم. فَقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ فِي جَنَّاتٍ, في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وز وجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة يدعون فيها بكل آمنين آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم فإنما يثرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون